اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وازواجهم في ظلال على الارائك مبتكوون لهم فيها فاكهتون قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعتقلون هذه الجهنة اتيكم كنتم تعدون اسلمها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على امواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد اوجنهم وتشهد اوجنهم نَشَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا ضيا وَلَا وَهَنُّ عَمِّرْهُ نُنكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِنُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهَا إن هو إِلَّا قَالُوا قَوْمُ عَلَيْكَ